هدية كلمات عن نبيل مصطفى عندوش حال انصفات رمز للصفوة وللصفاة مش ها صدفة لكن صوته فيه صداة فيه عصر وين القلوب كي مالحاديت كلها الصداة علمنا بلي الحياتة أحواله أهواله مش لازم للعبد يعيش فاها كي الحيوان ربي خلق الإنسان الأندة والذكر وعطاه هاد العقل غير به يذكر يبتكر علمنا بلي الدين فيه قوانين مفصلة أول فصل يبدأ هو الطربي عند الأسرة العدل لك يسرى الناس حتى التجمع عسقيهم اخلاق ينبتلق احسن المجتمع علمنا باللي الظلمة والحجرة راي خراب علمنا باللي الغشة والسرقة راي حرام علمنا ممنوع القتل والتعدي على الاعراض علمنا على الاحترام مملي خلفونا في الاراة علمنا لازم ندعيه بالسلم والسماح ولو يكون ليكرهنا اكبر قتل اكبر سفاحة عيشة مرتاح كون دي ناس ملاح وخير عند الضرورة يشي السلاح عادي كان نتبع محمد محمد وين نروح ننصر محمد في دمي و لعبي كان محمد محمد نفسي فداك يا محمد محمد عاد كان نتبع محمد محمد وين نروح نصرب في دمي و لعبي محمد, محمد. صاحب الرسالة وصانا الإساءة ليست من اسلامنا في السابق يا سادة سبوها بصياغ سامة بصح من وجه جامي غابت لابتسامة عسانا نتفكر وش كاله دك العام بعد ورحمة ولم أبعث لعان بعده للعالم مبشر وندير ومن لم يستحي روح يدير وش حبي دير الصادق الأمين المتواضع الحنين اليمره وأمانه بين يدين الممينين فينا لنايدين لي وفينا ليودين فينا لي باع الدين وعالدنيا رو مدمينين ما لا وصل ملحدينه أصحاب الرسوماته ما صيركم رو مذكور في الآيات والصوراته ونقولها ونتمم للصحافي المدمر ما صورتوش محمد انتم صورتو المدمم ما لقلبي رو يتقلم والله يا محمد الناس اتمد أرواحها على جالك تنمو تحبك بس صحيش كوني تحدلت الفتنة راي تحللت بزاف عبادة تحولت شي ما عملت معا دي كان انتبع محمد محمد وين نروح ستي في فيداك يا محمد محمد عادك نتبع محمد محمد وين نروح نشوف محمد محمد في دمي ولحمي كان محمد محمد نفسي فيداك